كثير من الأحناف قالوا بهذا القول حتى قبل أن يقول به الأشاعر ثم قال به الماثوريدي تبعا لما تريدي وما تريدي في القرن الرابع أما هذا القول فقد ظهر في منصف القرن الثالث في الهجرة وهو كأنه تلفيق بين قول الجهمية وبين قول أهل السلم تلفيق قصد به إثبات الكلام لله عز وجل لكن مع إنكار الأفعال لله كفعل الكلام أو الصوت, أو الصوت المسموع أو نحو ذلك ما يرى هؤلاء أنه منفي عن الله بزعنه فكان مراد أن يثبتوا الكلام لكن ينفو الفعل لله يثبت أصل الكلام فهو يقول ان هؤلاء الذين يثبتوا يرد عليهم أبو حنيفة بقوله الذي سبر والذي يفهم منه أن الكلام لا يمكن أن يكون معنا دون أن يكون لصوت مسموع لأنه لو كان معنا كان كلام الله تعالى لموسى كأنه ما في وقت إنما كأنه قائم إلى يومنا هذا لأن المعاني إذا لم تترجم إلى أحراف و أحروف و أصوات تبقى دائماً تبقى دائماً فمن هنا كون الله عز وجل كلم موسى تكييما ذل على أنه كلمه بزمن معين محدث وأن هذا الكلام انتهى بوقت ولا يعني أن الله كلامه ينتهي إنما هذه الكلمات المعدودات جاءت من الله عز وجل في وقت كما أن القرآن جاء من الله عز وجل في وقت وكما أن الله عز وجل يتكلم يوم القيامة ويكلم عباده بصوت كما في وقت فهذه جلالات قاطعة على أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء وأن الله عز وجل متصف بصفة الكلام على مريك بجلال صفة دائمة لا قطع ولم تستأنف كما يزعم بعضهم بأن الله تكلم بعد أن لم يكن متكلم وأنه تكلم ولا يتكلم بعد ذلك كذا زعموا وهذا استنقاص لله عز وجل بل الله عز وجل يتكلم كما يشاء وكلامه لعباده سواء لموسى أو لمن سبقه من المرسلين أو من لحق أو للعباد يوم القيامه كلام الله عز وجل جزء من في هذه الامور الحالات جزء من كلامه سبحانه وليس هو كل كلام كلمات الله لا حد لها لا حد لها ابدا فمن هنا يقرر أبو حنيف ما يرد به ما يعتقده كثير من الاحناف منذ ان اعتقدوا هذا الاعتقاد لا يمنع هذا من أن كلام الله معنى قائم بالنفس لأن المعنى قائم بالنفس فقط بمعنى لا يتسرجم إلى فعل لا يكون كلاما محدد كالقرآن والتورات والإنجيم وككلام الله المسلم نعم هذا كلام موهم حقيقي فأنه يفهم منه أن المعتزل يقولون بأن الله يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيئا بعد شيئا بعد شيء المعتزل لا يقولون هذا لليقولون هذا هذا على سبيل الرد لا على سبيل القبول يقولون إنكم إذا كلتم بأنك بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وإذا كلتم بأن الثوراة المنزلة على موسى قبل لأن كلام الله غير مخلوق وإذا قلتم أن ما تكلم الله به لموسى وغيره غير مخلوق وأنه منزل يقولون المعتزل إذا قلتم هذا إذا لازم أن الله يتكلم بالمشيئة والقدرة أن الكلام متعلق بالمشيئة والقدرة وأنه يتكلم إذا شاء وأنه يتكلم شيئا بعد شيء يزعمون أن هذا باطل يزعمون أن هذا باطل لماذا يزعم أنه ظاطل؟ يقولون أن هذا يعني أن الله تقوم به الأفعال تعالى الله عما يظلون في مفكوم الأفعال كأنهم يزعمون أنه إذا قيل هذا أن الله يتكلم ما تشاء أن هذا يزعم منه بزعمهم وظنهم الفاسد أن الله حدث له شيء والله منزه عن الحوادث سيأتي كلام الشارع لأن هذا كلام مجمل قد به حق ويقصدون لا نكون يعني لمجرد أن قالوه نغده نفصل خيس كما على نحن ناية لكن إجمالا لأجل الله أن يرتبع أو لأجل الله أن يتضح الكلام القادم ولا يرتبس نسألة أفعال الله تعالى نسألة متعلقة بمشيئته وقدرته عز وجل السلف والذي عليه أهل الحق جميعا أن جميعا أفعال الله تعالى متعلقة بما شئه بما فيها الكرام ما معنى متعلقة بما شئته يعني أنه عز وجل فعال لما يريد إذا شاء تكلم ومتى شاء وكيف جاء. كما أنه ينزل عز وجل إلى السماء الدنيا متشف. ويجي نتشف سبحانه هذه الأفعال يسميها المعتزلة قيام الأفعال به تعبير فلسفي جاءوا به من فلاسفة اليونان الصابعة الذين يرون أن ربهم فكرة مجردة وهذه شبهة المعتزلة التي دخلت عليها اقتنعوا بقناعة الفلاسفة الوثنيين الذين يقولون بأن الله مجرد فكرة مجردة والفكرة مجردة لا يمكن أن يكون لها وجود ولا أن تكون في العلو ولا في الفوقية ولا أن تكون تنزل ولا تجي ولا تبعن الفكرة مجردة فجاءت هذه الأفكار المتازلة والجهنية فسحبوها على أحكام الإسلام فقالوا نعم اللهم اتصبهم بالأسماء الحسنة لكن الصفات الفعلية التي تدل على الأفعال لا تمكن لأن الله عندهم فكر والفكر لا يفعل أو إن الله اعتمى بزعمهم أن الله مجرد عقل بعضهم عبر عنه لأنه روح هذه المعاني الضاطلة حينما تشربوها وهو شمعوا النصوص الواردة في السفات اصطدمت مع قناعاتهم ومع وزعموا أنهم يلزمهم أن ينزه الله عن الأفعال لأن الله لا يقبل أن يفعل فجعلوا الكلام على هذه القاعدة فكلام عندهم كلام معنوي نفسي قائم بالنفس لأن فكرة وجود الله عز وجل عندهم أيضا معنوية نفسية عقلية فانتعبوا هذه هلالة فمن هنا إذا أقروا بأن الكلام يتجدد أقروا بأقروا بأفعال الله تعالى المتجددة على مالك وجل الله تعالى يعني بمعنى أن الله يفعل متى الشعب وأن هذا الفعل يرى ويسمع فالفعل الذي يرى ويسمع لا يمكن أن يكون إلا من ممن تمتن رؤيته وسمعه على ما يريكم جلالي عز وجل ممكن أن يرى ويسمح من هنا وصل الأمر عندهم إلى إنكار أفعال الله تعالى من أجل أن تسلم قائدتهم الأولى وهي النظرة لله عز وجل ولأسماء وصدره وليس الأمر في الكلام فقط كل أفعال الله تعالى الكلام والاستواء والنزول والمجيء والعجب والضحك والرضا السخط كل هذه الأمور قل لا تتعلق بالمشيئة ليس لا يمكن أن نقول إن الله متى شاء إذا شاء غضب وإذا شاء لم يغضب يقول الله الغضب يعبرون عنه بإرادة الانتقال أو يعبرون عنه بالعداد الذي توعد الله به والرضا هو الرحمة والجنة هو خلق الله ليس هناك صفة لله سما غضب وغضب فكل هذا من أجل أن تسلم أصولهم وعلى حال جاء أو الموضوع جاء بمناسبة الكلام, الكلام عن كلام الله تعالى لكن نظرا لأن أول باب دخلوا فيه في التأويل هو مسألة كلام الله تعالى أول ما دخل التأويل على الفرق المتكلمة لاتتابعة الفلاسفة والجميع والمتزلة هي مسألة كلام الله تعالى وأول من شرق هذا الكلام وفتقه الكلابين ثم تعدد بعهم عليه الأشعارية والمثريدية وسائر أهل الكلام إلى يومنا هذا فزعموا أن كلام الله تعالى معنا فمن هنا لم يقولوا بالصوت ولم يؤمنوا بتجد بتعلق الكلام بمشيئة الله تعالى نعم. نفروغ لا نقول قائم به ولا غير قائم لأن هذا كلام فيه ابتداء من ناحية وفيه إهام من ناحية من أخرى. لكن نظرا لأنهم اتخذوا كلمة قائم به ذريعة لإنكر الصفات علزمهم بها ليقول بأنه لا يمتنع أن الله سبحانه وتعالى تكون صفاته متعلقة بمشيئته وقدرته ومعنى متعلقة بمشيئته وقدرته أن الله فعال لما يريد وأن الله إذا شاء فعل وأن الله قادر على أن يفعل هذه الأعجاب قادر على أن يتكلم ما تشاء وأن ينزل متى شاء وأن يجيء سبحانه ثم النصوص جاءتنا بذلك ليس نتكلم من عقولنا وهذا هو الذي يميز أهل السنة عن غيرهم حينما يقول أن الله أن, إن أفعال الله متعلقة بقدرته ومشيئته ليس هذا مجرد تقرير عقلي صحيح أن العقل يصدقه لكن ليس مجرد تقرير عقلي بل هو مكتبى النصوص أليس ثبت في النصوص أن الله ينزل أليس ثبث في النص الله يعجب ويضحك عز وجل وأنه سبحانه وتعالى يرضى إلى آخره من الفعال وأنه يتكلم إذا ثبث في النصوص كررنا أما قولنا متعلق بالمشيئة والقدرة فإنهم أخذوا من مثل قوله تعالى فعال لما يريد لذلك هم قالوا ولمعتزلت بعضهم لم يتورع حتى عن نفي القدرة قالوا أن الله تعالى لا يقدر على أن يتكلم بصوت نحاف وقولهم لا يقدر هم يتفسفون فيه ما يقولون ليس معنى هذا عجزا بل يرون أن الله غير قابل هذا معنى غير قابل غير قابل لأن يتكلم بصوت نحاف هذا كله رجم بالغير وكلام على الله بغير علم وكله إسم فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يحترز من مثل هذه الكلمات حتى على سبيل التقرير والتدريس إلا إذا كانت جاءت في عرض تقرير العقيدة في مثل هذا الكتاب وغيره مما قررها السلف وفي رد بدع الناس أو بدع أهل هوا إذا انتشرت أو خيفة على الناس منها وعند يعني طلاب العلم المأمونين الذين لا يخشى عليهم من الالتباس أما إذا ظن الإنسان أن يرتبس الأمر على السامع فالأولى أن لا تقرض هذه الصفات لذلك أرى بالضرورة أن ننبه على أخواننا الذين تكلمون في المساجد وفي المحاضرات أن لا يتعرضوا لتفاصيل الرب على كرق مثل هذه الأولى حتى لو جاء سؤال ما لم يكن درس متخصص في طائف من طلاب العلم المقبلين على درس العقيدة ويستوعبونها فلا مهنة أما مع ذلك فلا ينبغي في المجالس أن تثار هذه القضايا أقول هذا لأني سمعت ونمى إلى علمي من أكثر من مصدر الآن أن هناك من طلاب العلم من بدأ يمتحن الناس بهذه الموح ويمتحن العوام وأشباه العوام ويتكلم حتى في كلام الله كما هو القرآن سؤال كما وردني عن بعض الدخوة يسأل أسئلة حول القرآن هل هو محدث أو مخلوق ما معنى محدث وما كلام خطير في الحقيقة لا ينبغي أن يثار بين أهل العلم لا يثار بغير ضرورة وحاجة فكيف بينهم غير أهل العلم فمن هنا أقول ينبغي أن نعود أنفسنا أن لا نتكلم في تفاصيل الرد على الفرق في أسماء الله وصفاته وفي زيادة ولا نتكلم بأكثر مما ورد في في أسماء الله وصفاته ولا نتكلم في الأسماء وصفاته إلا على سبيل الفائده والتقرير التقرير العام الذي لا يخرج عن ألفاظ النصص وأيضا لا مانع أن يتكلم الإنسان عن أسماء الصفات الاستنباط المعاني التي تقول إيمان ويبين فيها آثار الأسماء الصفات في أفعال العباد في أفعال المؤمنين أما معد ذلك فلا ينبغي ولذلك لو لأن هذا السلام ورد في مثل هذا الكتاب وكان السلف اضطره إليه اضطرارا لما لجأنا إليه في مثل هذا الدرس لكن لابد مما ليس منهود في درس متخصص نعم هو يقصد بهذا أنه لا يمكن حتى من ناحية العقلي هم يقولون بأن الله أو بعضهم يعترف بصفة الكلام لله عز وجل وهم أهل الكلام ولا هنا جميع المعتبين لا الكلام قبل العلم هو مسل يقول ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل قائل متكلم لا يقوم به الكلام به قول والكلام وإنما قام بغيره هذا قول طائفة من المعتزل وبعض المتكلمين يقولون أن كلام الله تعالى المقصود به ما سمعه موسى من الشجرة هذا كل جهمية ومعتزلة وبعضهم يقولون المقصود من الله تعالى ما سمعه موسى من الشجرة وما سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه وسلم أو ما سمعه الناس من محمد صلى الله عليه وسلم يزعمون بذلك أن الله لا يتحلم هو يقول لهم إذا قلتم أن كلام الله تعالى هو ما سمعه موسى في الشجرة فهنتم بهذا تزعمون أن كلام الشجرة صار هو كلام الله فهذا رد عليهم من ناحية من ناحية أنهم نسبوا الكلام إلى الله تعالى حينما كان في وهذا ليس هو مقصود هنا ومن ناحية الثانية أنهم زعموا أن كلام غير الله تعالى كلام له وهذا لا يجوز عقلا لا يجوز عقلا ولله المثل الأعلى لو سمعت كلاما بإنسان الشعراء ثم ذهبت إلى آخر في البيت وقلت أنت الذي تكلمت في شائع منذ قريب هي صح هذا لا يصح أن تنسوا كلام بغيره فإذا فلذلك قولهم بأن كلام الله تعالى المقصود به ما خلقه في غيره ككلام الشجرة أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل هذا قول باطل من ناحية النسبة كيف نثبت لله نسمى أنه متكلم وصفة الكلام ثم نكون المقصود بكلامه ما تكلم به غيره لا يصف هذا العقل هذا هو المقصود به هم. نعم عشان. نقف عندها لكن ضليل يتعليف على الصفور الضليل الماضي وهو قوله لأن الاستعاذة بالرضا من السخط وبالمعافاة من العقوبة العقيقة هذه فيها رد على فئتين من النفس وليس فقط الذين تكلموا في بل فيها رد على المكادعة الذين يعودون بغير الله والذين يتعودون أو يرجعون أو يدعون غير الله ثم أن فيها رد على الذين زعموا أن هذه الصفات ما هي إلا تعبير عن مخلوقات الله تعالى الأخرى فهو يقول للذين ينشرون الرضا والسخط أو يؤولونها فالذين ينكرونها هما الجهمي والمنعجر والذين يؤولونها هما الشاعر والمتردية يقول إذا زعمت من الرضا والسخط ليس طفات الله تعالى إنما هم يتعبير عن الانعام والعقوبة هذا كلام من الشاعر والمتردية يقولون السخط هو العقوبة هو عقوبات الله العقوبات الله المادية اللي في نراها والرضا هو نعم الله التي نراها العقوبات والنعم عليك المخلوقات هم فتأولوا الصفات إلى المطلقات. يقول لهم لو كان هذا صحيحا ما صح أن نستعيد أن نستعيد برضى الله من سخطه هل يجوز الاستعاذ بالمخلوق إذن استعاذنا من صفة الله بصفة الله فهذا يؤكد جزماً أن هذه صفات لله عز وجل بدليل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء اللهم إني أعوذ برضا برضاك من سخطك فدل على أن الرضا صفة لله لأنه لا يجوز الاستعاذة إلا بالله وأسمائه وصفته فإذا هذا دليل قطعي على أنها صفات لله عز وجل على مالك جلال الله ولو لم يكن ذلك لمجاز جاز الاستعاذة بها لأنه لا يستعاذ إلا بالله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلي وصحبه أجمعين ورحمه الله تعالى وكثير من متأخر الحلفية على أنه معنى واحد الضمير يرجع إلى كلام الله عز وجل وليزال الشارح في سياق الحديث عن كلام الله عز وجل والرد على الذين أنكروا الكلام ومن أجل أن نربط الحاضر بالماضي أذكر لهذه المسألة بإجاز فالشارح هنا يقرر ملهب السلف في الإنكار على الذين تكلموا في كلام الله تعالى بغير الحق وهم الصنف الأول الذين أنكروا كلام الله مطلقا وقالوا بأن القرآن مخلوق وهم المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم من بعض أهل الكلام الصنف الثاني الذين قالوا بأن الكلام أي كلام الله تعالى معنى قائم بالنفس وفصلوا كلام الله تعالى عن مشيئته وقالوا بأن الكلام لا علاقة له بالمشيئ وهذا تفريع أو فرع عن قول الكلابية أي قول الأحناف وهو قول ما عبر عنهم بالحنفية هنا لأن الماتريدية أغلبهم أحناف والأحناف أغلبهم ما تريدين ضيضة الشاعرة وطوائف من المتكلمين قولهم يتشابه وإن اختلف تعبيرهم فكل قولهم, فكل قولهم امتداد لقول الكلابية الذين قالوا في كلام الله تعالى بأنه معنى قائم بالنفس وأنكروا أن يكون لله كلام يتجدد أو أن الله تعالى يتكلم متش شاء تعلق الكلام بالمشيئة وبناء على ذلك أيضا أنكروا أفعال الله الاختيارية مطلقا أو في عامة أفعال الله الاختيارية أو تعلق أفعال الله تعالى الاختيارية بالمشيئة وهو قول, وهو قول لزم منه بأن قالوا بأن الله لا يفعل الكلام متى شاء. إنما كلامه معنى واحد تعالى الله عما يزعمه فإن عنه بالعبرية صار توراة وإن عنه بالعربية صار قرآن إلى آخر وهنا الشارح يرد على هذه الفئة يرد على الذين أنكروا أن يكون الله أزوجل يتكلم متى شاء وأن الكلام متعلق بالمشيئة وأنكروا أفعال الله الاختيارية تبع لذلك نعم وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد والتعدد والتكثر والتجزي والتبعض في الحاصل في الدلالات لا في المزلول وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها فإن عبر بالعربية فهو قرآن وإن عبر بالعبرية فهو توراه فاختلفت العبارات الكلام قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا وهذا كلام على هذا يكون أو قولهم في كلام الله تعالى ينقسم إلى خمس قواعد كلها تفرعت عن الأصل الأول وهو إنكار أفعال الله الاختياري قاعدة الأولى عندهم وكلها إذا وافقوا فيها الجهمي والمعتزي القاعدة الأولى قولهم أنه معنى واحد أي أن كلام الله تعالى معنى واحد والثاني أن التعدد والتكسر والتجزد والطبع في الدلالات لا في المدلول والثالث أن هذه العبارات مخلوقة أي العبارات القرآن وهذا مؤداه قول الجهمي لا يختلفون فيها عن قول الجهمي والرابع قولهم أن كلام الله سمي بذلك لذلالته على على كلام الله وليس لأنه كلامه بذاته وتأديه به وفرعوا عن هذا أنه انعذر عنه بالعربية فهو قرآن وانعذر عنه بالعبرية فهو توراة ثم اختلفت العبارات للكلام أي أن الكلام أصله واحد وقولهم اختلفت العبارات دليل على أنهم يرون من العبارة مخلوقة وأن الكلام هو صفة الله فهم وافقوا الجهمية والمعتزلة في خالفوهم في المبدأ ووافقوهم في النهاية خالفوهم في المبدأ ووافقوهم في النهاية والأصل الخامس قولهم تسمى هذه العبارات كلام الله مجهزا وهذا كلام الخطيط فإن المجاز غير الحقيقة المجاز غير الحقيقة والمجاز يمكن يفسر بأكثر من تفسير أما الحقيقة فلا تفسير لها إلا تفسير نوحد فمن هنا وقعوا في وقع فيه الجميع من حيث يشعرون أولى يشعرون والآن سيرد عليهم الشارح بالتفسير نعم وهذا كلام فاسد فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقرب الزنا هو معنى قوله وقيم الصلاة لماذا لأنهم حينما زعموا أن كلام الله معنا واحد وأن التعبيرات عنه مخلوقة فإنه على هذا إذا كان كل كلام الله تعالى معنا واحد قبل التعبير عنه فإنه يكون معنى الآمر واحد والنهي واحد ومعنى الواجب واحد والمحرم معنى الواجب والمحرم على معنى واحد لا فرق بينهما لأنه إذا كان معنى واحد والتفريق إنما جاء في التعبير فيما بعد فعلى هذا فالأصول واحدة وإنما التفريق جاء على ألسنة الأنبياء وليس بكلام الله عز وجل وهذا يؤدي إلى القول الباطل ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدى أبي لهب وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالق لكلام السلف والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة وكلام الله تعالى لا يتناهى فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولا يزال كذلك قال تعالى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 وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه ولو كان ما يطراؤه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءه لما حرم على الجنب قراءه القران بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالالسن في الصدور مقروء بالالسنه مكتوب في المصاحف ما قاله أبو حنيفة رحمه الله في الجقه الأكبر وهو في هذه المواضع كلها حقيقة وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فهم منه معنى صحيح حقيقي وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فهم منه معنى صحيح حقيقي وإذا قيل فيه مداد قد كتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي وإذا كيل المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى ونحو ذلك وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان للكاتب وهذه المعاني الثلاثه مغايره لمعنى قول القائل فيه كلام الله ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ومن لم يهتد ولم يهتد للصواب وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري من لم يهتد فيه فهو ضال ايضا ولو أن إنسانا وجد في ورقة مكتوبة ألا كل شيء ما خل الله باطل من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد من لبيذ حقيقة وهذا خط فلان حقيقة وهذا كل شيء حقيقة وهذا حبر حقيقة ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى والقرآن في الأصل مصدر فتارة يذكر ويراد به القراءة قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وقال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وتارة يذكر ويراد به المقروء قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ولفضي ورسمي ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسقة بل هو الذي يكتب بلا واسقة ذهن ولا لسان والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين أي ذكره ووصفه والإخبار عنه كما أن محمدا مكتوب عندهم إذ القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم ينزله على غيره أصلا ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق لأن الزبر جمع زبور والزبر هو الكتابة والجمع فقوله وإنه لفي زبر الأولين أي مزبور الأولين ففي نفس ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد ويبين كمال, كمال بيان القرآن وخلصه من اللبس وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم أي ذكره بخلاف قوله في رق منشور أو, لح أو لوح محفوظ أو كتاب مكنون لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رب والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الاعيان الموجودة في الخارج فيه في الخارج فيه فان تلك انما يكتب ذكرها وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق احسنت بارك الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أكوال أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا وهذا قول, وهذا قول السلف الثاني أنه اسم لللفظ فقط والمعنى ليس, والمعنى ليس جزء والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم الثالث أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه وهذا قول ابن كلاب ومن التبع الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى وهذا قول بعض المتاخرين من الكلابية هذه الأقوال الأرعى أو الأقوال الثلاثة كلها أقوال متكلمين الثاني والثالث والرابع وربما يشتبه الرابع مع الأول لأنه كأنه, كأنه ما بمعنى واحد لكن بينهما شيء من الفروق وهذه الفروق لا تتبين إلا من خلال اللوازم التي تزم على كل قبض فقال الأول وهو قول أهل السنة بل جمهور أهل العلم وغالب أهل اللغة من غير المتكلمين أن كلمة الكلام إذا أطلقت تشمل اللفظ والمعنى جميعا وهذا أمر بدهي عند العقلاء قبل أن يأتي تشقيق العلوم والتفاسف فيها ولو ترك الناس على بدائهم بدائهم دون أن تدخل عليهم شبهات لما فهموا إلا ذلك وهو أن الكلام يسمى لللفظ والمعنى وأنه ما من كلام مفيد إلا وله معنى وما من معنى يفيد يعبر عنه الناطق والمتكلم إلا ويكون التعبير عنه بكلام طبعا الإشارة قد يعبر بها لكن الإشارة تنوب عن الكلام إذا, إذا عدم الكلام أو عدمت آلته هذا أمر شاد وإلا فالأصل في الكلام أنه يفهم اللفظ والمعنى أو يشمل لفظ والمعنى القول الرابع الذي شار إليه اختلف قليلا عن القول الأول لأن الذين <تصفيق> قالوا به قالوا أن الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى وقولهم مشترك يعنون أن كلمة كلام قد تطلق على اللفظ فقط وقد تطلق على المعنى فقط وقد تطلق عليهما وهذا القول لجأوا به إليه ليخرجوا عن إثبات الكلام لله عز وجل بحرف وصوت فقالوا نعم قد يطلق الكلام على اللفظ والمعنى لكن أيضا قد يطلق على اللفظ فقط وقد يطلق على المعنى فقط أهل السنة وجمهور أهل العلم وجمهور أهل اللغة يقولون لا الكلام إذا أطلق فلا بد أن يعني اللفظ والمعنى إلا إذا كان هناك ما يقيد إذا كان هناك في السياق ما يقيد المعنى فلمانئ أو هناك قرينة كأن يكون المعبر أخرس فإن نعرف أن اشارته ليست كلاما إنما أراد معنا معين فهذا هذه قرينة أو كان اللفظ أيضا يدل على اطلاق إطلاق اللوح الكلام على أحد الأمرين على اللفظ أو المعنى أما إذا أطلقت كلمة كلام فإنها تعني اللفظ والمعنى ولا يجوز أن تكون مشتركة بمعنى أنها قد تحد بأحد الأمرين بغير قنينة وبغير شاهد نعم ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن نقصد أبي الحسن لا وربما يكون هناك في اللفظ في, في الكلم في الاسم تصحيف وتحريف الله أعلم لأنه نقل مثل هذا القول عن أبي الحسين الطابري لكن أيضا قيل عن الأشعري وليس هو المشهور عنه ربما قاله في بعض أو في بعض مراحل حياته وقوانه أما المشهور عنه في كتب الأخيرة فإنه ينفي هذا القول بل إنه ساق في المقالات قول من قالوا بأن الكلام في حق الله تعالى مجاز أو أن صدات الله مجازية بما فيها الكلام ساقه بما يشبه الإنكار له لم يؤيده مع أنه عادة إذا كان يؤيد الرائفة يقول به فعلى أي حال يمكن يكون أن يكون هذا قول للأشعري لكنه قول مغمور وليس هو المشكور نعم يعني ممكن نسمي قصدك قول خامس عندك فلسفة خامس لا فلا بس ممكن هو فعلا قول خامس نعم ويقصده شيخ بقبل الثالث النعب الكلابية نعم ولهم قول سالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين لأن حروف الآدميين تقوم بهم فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه وهذا مبسوط في موضعه وأما من قال إنه معنا واحد واستدل عليه بقول الأفضل نحن نحن هذا, هذا القول يعني القول بأن الكلام قائما غير المتكلم بخلافة كلام الله تعالى فإنه لا يقوم عنده به يقصد عند الأشعر لا يقوم عنده بالله وهذه من المسائل التي بقيت عند الأشعر حتى بعد رجوعه إلى السنة من المسائل التي بقيت عندها بالحسن الأشعر وخالف فيها للسنة وتابع فيها بالكلاب وهي إنكاره أفعال الله تعالى أو تأويله للصفات الفعلية وإنكاره لما يسمونه قيام الأفعال بالله ويدعمون أن الكلام من الله عز وجل بحرف وصوت يعني قيام الأفعال به كما أن النزول قيام الأفعال به ونحو ذلك فهم يؤولون هذه الصفات أو ينكرونها فعلى هذا تكون أقوال الكلابية ثلاثة وهي أقوال أهل الكلام بعد الكلابية لأن الكلابية هي أصل أهل الكلام لكنهم توشعوا بعدها توشعا عظيما حتى أدخلوا على مذهبهم أصول الجهمية والمتجلة أو بعض أصول الجهمية والمتجلة فأقوال الكلابية ثلاثة الثالث والرابع والقول الخامس وهو قوله القول الثالث ويرى عن البنحسن وأبو الحسن كلابي هذا أيضا من من بغي أن يفهم لأنه ستأتينا مسائل كثيرة في بقية مباحث الطحوية فأبو الحسن رحمه الله كلابي يوافق الكلابية في مسألة كلام الله تعالى على الخصوص وفي إنكار قيام الأفعال أو تأويل أفعال الله عز وجل أو الصفات الفعلية وهذا ما تميزت او انحرفت به الكلابيه عن مذهب اهل الحديث هذه المساله بالذات هي التي انحرفت بها الكلابية عن مذهب أهل الحديث اهل السنه والجماعه وصارت بذلك فرقه متكلمه وابو الحسن الاشاعري كلابي ابو الحسن الاشاعري في هذه المساله كلابي وان كان يوافق اصول السنه والجماعه كابن كلابي نفسه ابن كلاب وهو عبد الله بن سعيد القطان يوافق الـ يوافق الأهل السنة في سائر الأصول لكن يخالفهم في هذه المسألة فقط ليس في غيرها كذلك يا أبو الحسن الأشعري يوافق الأهل السنة في سائر أصوله لكن يخالفهم في هذه المسألة وهذا الباب والمنفذ هو الذي دخل من خلاله المتكلمون فيما بعد الذين انتسبوا الأشعري ووسعوا هوة التأويل حتى حرفوا الأشعرية إلى بعض أصول الجهمية المتزلة كاب المعالي الجوين في مرحلته الأولى في حياة الأولى والرازي في حياة الأولى ومن جاء بعدها نعم وأما من... وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا طبعا الذين قالوا إنه معنى واحد أيضا هم من ورثة الكلابية هم أهل الكلام نعم استدلال فاسد ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصنيفه وتلفيه بالقبول والعمل به فكيف وهذا البيت قد قيل وهذا البيت قد قيل انه مصنوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد وهذا أقرب إلى الصحة وعلى أي حال هنا حقيقة مسألة متعلقة بمنهج الاستدلال عند المتكلمين وأشار إليها هنا الشارف شارة طيبة وجيدة تحتاج إلى وقفة وسيطة في عند المتكلمين هؤلاء أنهم لا يستدلون بحديث الأحاد في مسائل الصفاة وفي مسائل العقيدة وإن كانت حديث الأحاد هي هي الأصل في كثير من مسائل الدين بل أكثل كثير من مسائل الدين القطعية التي عمل بها المسلمون إلى يومنا هذا سواء كانت اعتقادي وعملية كثير منها ثبتة لحديث الاحاث بل من هناك من قواعد الدين الكبرى مثل حديث النماء øعمال بالميات هذا حديث احاث ومع ذلك أجمعت الأمة على العمل به وأنه قاعد من قواعد الشرع وهكذا كثير من مسائل الاعتقاض ومسائل احكام القطعية حديث احاث أهل الكلام يقولون لا نستدل في العقيدة بحديث الأحد والشارح يقول سبحان الله إذا جئناكم بحديث صحيح للصحيحين في أمر العقيدة نستدل به على ما يقوله للسنة والجماعة ويخالف وصولكم قلتم هذا حديث أنا به ثم تأتون لنا بحديث بيت بشاعر نصراني عبر عن عقيدته لك بك بكلام لا يفهم أو يفهم منه غير ما يطابقه للسنة والجماعة ثم أنه كلام أيضا لم يثبت إلا بالحديث الأحاق وهو قول أحاف لم ينسبه إلى نبي معصوم ولم ينسبه إلى إمام عادل أو إمام ثقة فكيف إذن تقولون بأن هذا دليل على قولكم بأن الكلام هو ما في الفؤاد وهو المعنى وهو معنى الواحد تأتوا لنا بكلام شاعر ليس بحجة في الدين فإذا هم يتناقضون فحينما تركوا الكتاب والسنة بل تصدق تركوا السنة الثابتة بطريق الأحاد جاءوا ليستدلوا لنا بل استدلوا في كثير من أصولهم بالشعر مثل ما فيهم للاستواء استدلوا بقولهم استولى بشر على العراق استوى بشر على العراق هذا كلام طافح لا ندري عن من نسب كلام لمجهول أو لمعلوم لكنه ليس بكلام إمام هدى عن أن يكون عن رسول صلى الله عليه وسلم فهم في الوقت الذي يردون في حديث الأحال الصحيح يأخذون بأشعار وأكوال لأصلنا لا أو أصلها لا يعتمد عليه فهو يريد أن يستدل على فساد منهجهم في مثل هذه الأمور نعم وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به فإن النصارى قد ظلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس أفيستدل بقول نصراني قد ظل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب وأيضا فمعناه غير صحيح إذ لازمه أن الأخر سيسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وإنما أشير إليه إشارة وهنا معنى عجيب وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت لهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه وإنما النظم المسموع مخلوق فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه على أي حال هذا وجه من وجوه الشبه بين المتكلمين وأهل الكتاب أو الأمم الأخرى وإلا فسيأتي من خلال درس الفرق الأهواء ربط كثير من أصول المتكلمين سواء منهم المتكلمة الأولى أو الفرق الأولى كالرافضة أو الذين جاءوا فيما بعد كالقدرية والمعتزلة والجهمية أو الذين ورثوهم كالكلابية والأشاعر الماثولية كثير من أصولهم التي خالفوا فيها السنة تلحق بوضوح بل أحيانا بقراء ودلاء القوية بالديانات والملل والمذاهب الأخرى منها ما يوجد له أصل عند اليهود ومنها ما يوجد له أصل عند النصارى ومنها ما يوجد له أصل عند الفلاسفة اليونان والصابعة وهذا كثير جدا بل كلمات المتكلمين بمصطلحاتها عند الفلاسفة بمصطلحاتها أحيانا أيضا لا يترجمون الكلمة يأتون بها كما هي عند فلاسفة اليونان وكما هي عند فلاسفة الصابعة إضافة إلى شبه ببعض أصول المجوس وبعض أصول الديانات الهندية هذا كله إن شاء الله سيأتي من خلال درس الفرق أي رابط أصول الفرق المنحرفة بأصول الأمم الضالة ولس ذلك على سبيل التكلف إنما مصداقا لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إنها السنن أتتبعن سنن من كان قبلكم حدوى القذة بالقذة وفي رواية شبر بشبر وذراع بذعاء حتى لو دخلوا جحر ضب ضب لا لتبعتموهم وفي رواية لدخلتمو إذن كنا نربط أصول المخالفين لأهل السنة والجماعة بالديانة الأخرى ليس ذلك على سبيل التكلف والتمحل إنما على سبيل لتحقيق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وبقرائنا واضحة وسيأتي لهذا إن شاء الله مزيد تفصيل وصلنا في شرح الطحوية إلى صفحة مئتين المقطع الأخير وقبل أن نبدأ هذا المقطع وهو يبدأ بقوله ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس إلى آخره هنا يناقش القائلين بأن كلام الله تعالى معنى قائم بالنفس وأن هذه الحروف والأصوات التي هي القرآن الكريم الذي بين أيدينا تعبير عن كلام الله عبر عنه مخلوق وأحيانا يقولون هذا المخلوق أصوات وحروف خلقها الله في الكون فتمثلت أصوات سمعها النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل وأحيانا يقولون هو معनى القاه الله إلى جبريل فعبر عنه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأحيانا يقولون بأنه معنى ألقي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فعبر عنه وكل هذه المعاني باطلة بل القرآن هو كلام الله عز وجل أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله بالوحي مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من جبريل نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلامه وأيضاً ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم ففرق بين حديث النفس وبين الكلام وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب وأن هذا المفهول لم يكن محل النقاش عند السلف في القرون الثلاثة الفاضحة إطلاقا بل كان من المسلمات لأنهم إفقهون المفهول معاني الألفاظ بالعربية ولأنهم تلقوا هذا المعنى وهذا المفهوم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين عن الصحابة إلى أن جاء المتكلمون الذين تأثروا بالفلسفة فالفلاسفة مذاهبهم في كلام الله عز وجل الكثيرة لكن منها اعتقاد أن كل ما يصدر عن الله عز وجل معاني ومن ذلك كلامه أو ما يعبر عنه بكلامه طبعا أكثر الفلاسفة لا يؤمنون بالكتب المنزلة لكن هناك من الفلاسفة أو هناك من أتباع الأنبياء من تأثر بالفلاسفة فأخذ بمفهوماتهم حول تفسير الظاهر من حولهم تفسير ظواهر الحياة ومنها تفسير الكتب المنزلة على أنها معانية أو معقولات تصدر عن مخلوقات هذا غاية ما عند الفلاسفة هذه المقولة أو هذا التصور انتقل إلى المتكلمين الجهمية والمعتزلة وقالوا بهذه المقولة بأن الكلام الله معنى معنى وليس بكلام حقيقي بحرف نصر ثم هذه الفلسفة يعني فرعوا عليها أشياء كثيرة ثم انتقلت في نهاية القرن الثالث بل في منتصف القرن الثالث إلى الكلابية أخذوا بها وقالوا بأن كلام الله معنا قائم النفس أو نحو هذا بعبارات مشابهة وهي كثيرة ثم لما قامت الفرق الكلامية التي توسعت في الكلام وهي الماثريبية ومتكلمة الأشاعر وسائل المتكلمين الآخرين الذين قد لا ينتسبون الأفرق الذين يسميهم السلف أهل الكلام أغلبهم قال بهذه المقولة وما ذلك إلا استجابة لشبهات الفلاسفة ومن تأثر بهم وهو الآن يرد عليهم بمقتضى اللغة ومقتضى فهم السلف ومقتضى الحديث والنصوص الصريحة في تحديد معنى الكلام ثم مفهوم السلف مفهوم الكلام عند السلف سواء الكلام مطلقا أو الكلام المخصص من الأفراد أو كلام الله عز وجل عموما أو كلام الله في القرآن على وجه الصورة نعم وأيضا ففي السنن أن معاذا رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم من لاحصائد واسنتهم فبيّن أن الكلام إنما هو باللسان فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإفسان وإنما حصل النزاع بين المتاخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوه ما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه كما عرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى وإن المثلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر فإن الله تعالى يقول كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل ولا متلو ولا مسموع وأن القرآن كما هو معروف وكما جاء في النصوص الله عز وجل تكلم به كما يليق بجلاله ثم سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل ونقله وأسمعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل بطريقه الوحي المعروفه في القران المعروفه للقران فالقران ليس منه شيء الهام وليس شيء منه مسموعا من غير معرفة المسموع منه اي لا يسمع من مجهول وليس في القرآن شيء جاء عن طريق المنام او عن طريق التخيل ولا عن طريق الفراسه فطرق الوحي الكثيرة كلها لم يرد فيها لم يرد فيها القران الا الطريقه التي هي عن جبريل عليه السلام وسمعها رسول الله عليه وسلم منه كما سمعها جبريل من الله عز وجل إذن في القرآن بمراحله الثلاث هو كلام الله لكن المتكلمين خالفوا المعتزلة في بعض المراحل فالمتكلمون يزعمون أنهم يعترفون بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بالقرآن بلفظ بحرف وصوت وبعضهم يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم سمعه من جبريل وصوت بحرف وصوت لكن ينكرون أن يكون تكلم الله به ومن هنا يوافقون الجهمية والمعتزلة في النهال يوافقونه في النهال لكن يخالفونهم في الطريق, الأولى في الطريق الأخيرة وما قبل الأخيرة ومع ذلك فبعضهم أيضا يتردد في أن يكون جبريل تكلم به أو ناطق به بحارف وصوت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مضطربون في ذلك أشد للضراب بل إن بعضهم يميل بعض المتكلمين يميل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه بحارف وصوت إنما عبر على فمن هنا هذه الطبقة توافق المعتزلة والجميع موافقة مطلقة إلا في الألفاظ وعادت المتكلمين أنهم محاولون أن يلطفوا ألفاظهم فلا يأتوا بأمور ترد النصوص ردا صريحا كما يفعل جميع المعتزلة إنما يحاولون التلفيق. ويقولون إن أردنا إلا التوفيق بين السنة وبين المعقولات وهذه دعوى المنافقين نعم وقوله لا يأتون بمثله ففتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه وما في نفس البالي عز وجل لا خيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المسلول المكتوب المسموع فأما أن يشير إلى ذاته فلا فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة فإن حكاية الشيء مثله وشبهه وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أدهوا بمثل كلام الله فأين عجزهم ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة ويكتب لمن قرأه بكل حرف منه عشر حسنات قال صلى الله عليه وسلم أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن الثالين قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار إن القرآن اسم للنظم والمعنى وكذا قال غيره من أهل الأصول وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزاءه فقد رجع عنه وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير العربية وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه هذا معلوم حتى عند في بدائه العوام مسألة التفريق بين الكلام وبين معناه فلو كان القرآن مجرد معنى كلام الله تعالى وليس هو كلامه لما صح عند الناس في عرفهم أن يقال مثلا تعال يا فلان أقرأ عليك كلام الله أو اقرأ كلام الله لأنه لو كان معنى لتقيل اقرا عليك كلام الله او اقرا كلامه هذا ناحيه وناحيه اخرى فيما يتعلق بترجمات معاني كتاب الله لو كان القران ليس بحرفه وصوته من كلام الله عز وجل لما صح ان يقال لا صح ان يقال نترجم كلام الله ونترجم القران لكن عند اهل العلم والما متخصصين لا يصح اطلاقا أن نقول القرآن بذاته يترجم إنما يقال ترجمت معاني القرآن لماذا؟ لأن القرآن بذاته هو هذا الذي بين أيدينا بحروفه وأصواته فلو كان كلاما مخلوقا ككلام المخلوقين لصح أن نقول نترجم القرآن وأن يجوز لأي إنسان من الناس أن يتكلم بالقرآن بأي لغة ويقال هذا هو القران بالانجليزيه ويقال هذا هو القران بالارديه ويقال هذا هو لكن عند جميع اهل العلم والعقلاء لا يصح ان يتلو احدا معنى آية بالارديه ثم يقول هذه آية من كتاب الله بل العجم كلهم المسلمين اليوم يقرؤون كتاب الله بلفظه العربي واذا تكلموا عن معانيه بغير العربيه قالوا معاني القران ولا يقولون القران كلهم حتى هؤلاء المتدع الذين يقولون هذا القول لا, يك... لا يجرؤ أحد منهم بأن يقول إذا عبر عن معنى بغير العربية من معاني آية في الله أن يقول هذا هو القرآن أو هذا كلام الله أو هذه آية إنما يقول هذا معنى آية أو ترجمة معنى آية أو ترجمة معنى القرآن ونحن ذلك هذا أمر معلوم بالضرورة لكن الأمور قد تشتبه على مثل هؤلاء لتعلقهم بشبهات المتكلمين والفلاسفة نعم وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر وأولئك الذين استزلهم الشيطان وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستخله إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ولا يشبه قول البشر طبعا المقصود ب... بالقول هنا قول الله عز وجل أي لا يشبه قول الله تعالى قول البشر أو لا يشبه كلامه قول البشر آمان يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقال تعالى كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وقال تعالى كل فأتوا بعشر سور مثله وقال تعالى كل فأتوا بسورة مثله فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإثيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين أي باللغة العربية فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها ألا ترى أنه يأتي بعد الفروف المقطعة بذكر القرآن كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك ألف لام رأ تلك آيات الكتاب الحكيم وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تقلم الله به وسماع جبريل منه كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء ويشير إلى أن كثيرا من أهل الكلام يتذرعون بكون أو يزعمون أن القرآن إنما هو معجز من حيث معناه من حيث أنه معنا عند الله عز وجل أو معنى قائم بنفس الله عز وجل لا من حيث أنه أنه, أنه هذا الكلام الذي هو بلسان عربي مبين لأنهم يقولون لو كان التحدي لمجرد أنه كونه بالعربية فقط لما أعجز العرب ذلك إنما أعجزهم لأن التحدي متعلق بالمعنى القائم بنفس الله عز وجل كما يعبرونهم فلذلك هم يجعلون الإعجاز فيما يتعلق بأصل الكلام عندهم بأصل كلام الله عند عندهم يُعلِّقون الإعجاز إلى أصل الكلام عندهم ووهو أنه المعنى القائم بالنفس أي بنفس الله عز وجل وهذا باطل فإن الإعجاز ينصره إلى القرآن كله بمعانيه وحروفه وكلمات وليس فقط إلى جزء من هذا كأن يقال بأنه معجز بحروفه وكلمات دون معانيه أو بمعانيه دون حروفه وكلمات فإن هذا باطل فالقرآن من حيث هو كلام الله ومن حيث كونه بلسان عربي مبين ومن حيث حروفه ومعانيه فهو معجز من جميع هذه الوجود يعني. كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات وفي الآية ما يرد عليهم قولهم وهو قوله تعالى وهو السميع البصير كما في قوله تعالى فأتوا بشورة مثله ما يرد على من ينفي الحرف فإنه قال فأتوا بشورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات ولهذا قال أبو يوسف هذا دليل على أن القرآن معجز بحروفه ومعانيه بحروفه ومعانيه نعم ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات انقصار أو آية طويلة لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك والله أعلم قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر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 يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائر للشاربين يخرج من بين فرح التعطين ودم التشبيه والمعطل يعبد عدم والمشبه يعبد صنما هنا يحسن الوقوف عند مسألة من فهوم وكذلك مفهوم التشبيه لأن الكلام في هذه المسألة بعد استعراض أو تفصيل في الرد على الذين أنكروا كلام الله عز وجل هذه الوقفة جيدة من الشارح ومن المؤلف أو صاحب الأصل الطحاوي لأنه بعد الكلام في إثبات كلام الله عز وجل وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق بعد هذا الكلام الطويل وتقرير ملهب السلف ثم الرد على المنكرين يحسن أن ينبه على ما يمكن أن يخطر ببال بعض الناس أو ما يمكن أن يثيره أهل الاشتباه أو أهل الشبهات من المؤولة والمعطلة في مسألة الإثبات وهو قولهم بأنه إذا أثبتنا أن الله كلاما أثبتنا مشابهته, مشابهته زعمهم للخلق كان يقولوا إذا كان الله متكلم فالبشر إذا متكلم وهذه مشابهة وتمثيل والله عز وجل ليس كمثله شيء إذن هذا تشبيه من أجل أن تجلى هذه المسألة ويوضح الأمر فيها عرّج الشارع على مسألة التعطيب والتشبيه ليبين المقارنة بينهما والتفاوت بينهما ويبين أن المنهج الوسط المنهج الحق هو الاثبات من غير تشبيه الإثبات من غير تشبيه مع نفي التشبيه من غير تعطيب الإثبات ذات صفات الله تعالى ومنها صفة الكلام التي كثر الكلام فيها من قد من غير تشبيه ثم أيضا نفي التشبيه من غير تعطيل ولذلك يحسن أن نبين هنا معنى التعطيل بإجاز ومعنى التشبيه والتلسيل بإجاز اولا موالق الناس لجه الصفات إطلاقا أو مطلقا عموما تنقسم إلى أربعة مواقف رئيسية هذه المواقف عليها الفرق في الصفات إلى يومنا هذا كل مواقف الفرق في الصفات لا تعد هذه الأمور الأربعة أو المواقف الأربعة الأول الإثبات من غير تشبيه أو يقال من غير تمثيل ومن غير تعطيل وهذا هو مذهب الحق مذهب السعب على قاعدة قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء نفي للمشابهة والمماثلة وهو السميع البصير إثبات لثمات الله عز وجل هذا هو الموقف الحق الذي عليه سلف الأمة إلى يوم من الموقف الثاني يسمى التعطيل والتعطيل يقصد به نفي اسماء الله وصفاته أو نفي صفاته فقط أو نفي أفعال الله تعالى وهي من الصفات أو نفي أفعال الله تعالى أي نفي بعض الصفات فهذا كله تعطيل فمن نفى اسماء الله عز وجل وصفاته فهو معطل ومن نفى الصفات فهو معطل ومن نفى فهو معطل أما الأسماء فمعلومة أما الصفات فكالستمع والبصر والنزول والمجيء وغيه. وأما الأفعال فأيضا تدخل في الصفات خاصة الفعلية كالنزول والمجيء فإنه في الصفات من ناحية من الصفات من ناحية ومن الأفعال من ناحية الأخرى فمن نفى هذه الأمور أو بعضها أو صفة منها فهو معطل لما نفعه ومعنى التعطيل تفريغ الموصوف من الصفات وتفريغ الموصوف من الصفات يؤدي إلى إنكاره هو لأن كل موجود موصوف كل موجود موصوف ولو لم يكن من صفات الموجود من, من صفات أو من معاني الموجود إلا أن يكون موجودا فإن الوجود صفة لو يكم من معاني الوجود إلا أو الموجود إلا صفة الوجود لكانت هذه صفة كافية لإثبات الصفة الموصوف فإذا قال قائل بنفي الصفات فإن هذا يؤدي إلى أن يقول بوجود موجود غير موصوف وهذا يستحيل عقلا وشرعا أليس كذلك؟ هل تتصورون موجود لا يوصف هل يتصور عقلا هل يتصور موجود بلا, اسماء بلا اسم لو لم يكن من اسم الموجود الا كلمة موجود لكفى وهذا ما رد به السلف على الجهمية لما قالوا لا نعرف من اسماء الله وصفاته ولا نقر الله بانه موجود فقط قالوا لهم اذا موجود اسم والوجود صفة إذن سميتمه وأصفته فما دمتم وقعتهم في التسمى والصفة فأطلقوا جميع الأسماء والصفات التي أصف الله بها نفسه وأطلقها على نفسه لذلك وقعوا في حيرة فأدى هذا إلى نفي وجود الله تعالى بالضرورة وهذا يسمى تعطي الجزء وكل تعطي بكل هو نفس الأسماء والصفات والأفعال والتعطيل الجزئي هو نفي بعض هذه الأمور والنوع الثالث التأويل وهو فارع عن التعطيل لكنه أخف لا من حيث النتيجة أخف من حيث الإجراء والاستدلال والاستنتاج والتلقي فقط فالمؤول يكرر بالنصوص المعطل لا يكرر بالنصوص ولو أكرر بألفاظها لا يكرر بدلالاتها المعطل حتى ولو قر بألفاظ أسماء الله عز وجل فلهو لا يقر بدلالاتها فمنها نسمى معطن أما المؤول فهو يقر النصوص لكنه يحرف دلالاتها عن معناها المفهومة المتبادرة أو عن معناها الحقيقية المطلقة على المنصور فالتأويل فرعا عن التعطيل لكنه أخف منه من حيث البداية ومن حيث الاستدلال ومن حيث الاعتراف بالأدلة والنصوص لكن حيث المؤدى يؤدي إلى ما يؤدي إليه التعطيل في النهام والموقف في الرابع التشبيه ووصف الوصف الحقيقي الشرعي له أنه قال التمثيل لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء فبعض العلم يسمى التمثيل التشبيه لأن أهل الأهوة أطلقوا هذه الكلمة فاشتهرت والتشبيه هو اعتقاد أن الله عز وجل مثل خلقه أو اعتقاد أن بعض الحرض الخلق مثل الله تعالى الله عما يزعمه كل هذا تمثيل يعني وكله وجد في الفرق فالتمثيل والتشبيه الغالب هو اعتقاد أن الله عز وجل مثل خلقه في جميع الخصائص أو في بعض الخصائص سواء كانت سثاثة أو أسماء أو ذات أو أفعال فاعتقاد أن الله عز وجل مثل خلقه هذا تشبيه وتجسيمه وكفه سواء في جميع الخصائص أو في بعض الخصائص من اعتقد أن الله عز وجل مثل خلقه سواء فصل أو لم يفصل سواء جعل ذلك في جميع الخصائص والسثاث أو في بعضها فإنه يكون كافرا ويكون مشبه ممثل وهذا التشبيه انقرض تقريبا إلا في الحالات النادرة كما انقرض التشيع الأول إلا في الحالات النادرة فالتشبيه وجد في فرط من الضوافض الوائل كالجوالقية وهو الهشامية والداودية وغيرها والبيانية والمغيرية كل هؤلاء كانوا مشبهة وكلهم روافض لكنهم فيما بعد بعد عراكهم مع الفرق تحولوا إلى معطلة تركوا التجسيم فانقلبوا نسأل الله السلام إلى التعطين يعني ما وفقوا وسددوا إلى الاعتدال والوسط يعني لما تجادلهم وخصومهم الذين يعتقدون التعطين فبدلاً عن أن يوفقوا للسنة رجعوا إلى التعطيم فتركوا التشبيه والتدسيم وصاروا معطلة الرافضة وجميع الفرق المجسمة ينسب التدسيم إلى الكرامية لكن الآن لا يوجد كما ينسب أيضاً لبعض الفرق التي انقرضت والآن لا يوجد إلا نزعات فردية لا نعرف التدسيم إلا نزعات فردية كما أن التشيع لا يعرف إلا نزعات فردية أما قوله بأن المعطل يعبد عددا عدما فكما أشرت إليه لأنه سابقا لأن التعطيل يؤدي للنفي أي نفي أسماء الله وصفاته وفعاله أو بعضه ومن نفى هذه الأمور إضافة إلى أنه عطل النصوص عن معانيها جعل نصوص الكتاب السنة ليس لها معاني وهذا يسمى التعطيل كذلك عطل أو نفى أو ممكن أن نقول جرد الذات الإلهية لله عز وجل من الصفات أو من الأسماء أو من الأفعال أو من غيره أو من, بعضها أو من بعضها فكأنه في تجريده عطل الموصوف عن صفته وعطل المسمى عن اسمه أو عطل فعل الله عز وجل عن فاعله لأن الله عز وجل فعال لما يهد فإذن في التعطيل معناه النفي ومعناه التجريد ومعناه رفع المعنى ومعناه اعتقاد أن الألفاظ النصوص ليس لها معاني أن ألفاظ النصوص ليس لها معاني تعطيلها من معانيها وتعطيل الموصوف من صفاته والمسمى من أسماءه والفعال من فعله كما يفعله إذن المعطل يعبد عدما لأنه إذا زعم أنه يعبد الله ثم قال بنفي الأسماء والصفات فكأنه يعبد غير موجود لأنه يقال له إذا كنت تعبد الله عز وجل وتقول بأن الله موجود إذن الموجود مسام وموصوف وهذا مكتظى لكمال وإذا قلت لا فإنك تعبد عدما أي لا شيء لذلك لما سئل لما سئل الجاه من صفوان أصل المعطلة سأل السنية عن ربه تحيط وبقي أربعين يوما ما لا ماذا يفعل لأنه تشرب أقوال الفلاسفة من قبل كنمحا ورم وقعت في قلبه فلما سألوه ما هتدى اهتدى للفقه في الدين وعرف العلم الشرعي كما قال السلف فيه قالوا في وصفه لأنه لم يطلب العلم فنظرا لأنه ما عند علم شرعي يعصمه كانت عنده الخلفيات الفلسفية فأراد أن يطبقها فما وجد معنى لمعاني النصوص على ضوء القواعد الفلسفية؟ فلما خرج بعد من عزلتها أربعين يوما وهو حائر فالتقيل أنه لا يصلي ولما قل له لماذا تصلي قال لم أدن بدين من أجل أن أصلي إذا دن في دين صليت فلما خرج قال هذا هو في الهواء هو في كل شيء هو في كل شيء بمعنى أنه جرد الله عز وجل من وجوده الذاتي وجرد الله من أسماء وصفاته وزعم أن هذا الكون هو الله هذا يعبد عدم أو يعبد صنم يعني أنه قلب المسألة فحينما عطل جعل هذه المخلوقات هي الله أو حل فيها الله فمن هنا جعل صفة المخلوقات هي صفات الله وهذا هو التشبيه وهذا هو في عينه التشبيه أما قوله بأن المشبه يعبد صنم فنظرا لأن التشبيه يؤدي إلى عبادة غير الله عز وجل حينما يتوهم الممثل أن ربه الذي يعبده مثل المخلوق والله عز وجل ليس كذلك إذن هو عبد موجوداً وهمياً في ذهنه وهذا صنه يعبده من دون الله لأنه حين زعم أن الله مثل الخلق تصور لربه صورة مثل صورة المخلوقات فلما تصورها صار يعبد هذه الصورة أليس كذلك من تصور أن ربه مثل المخلوقات صار يعبد ربه على هذا التصور فإن إذن هو يعبد صنم من حيث يشعر من حيث يشعر أو لا يشعر هذا معنى أن الممثلة يعبدون الأصنم لأن التشبيه أما قوله هذا وصلنا إليه نأسية نعم نقرأ ويأتي في كلام الشيخ ومن لم يتوقى النفع والتشبيه زل ولم يصب التنزيه وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل أي دين الإسلام ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى نعم هذه الوقت التي قلت ما وصلنا إليه وصلنا إليه الآن قولوا أن التعطيل شر من التشبيه هذا لوجوه الوجه الأول أن التعطيل مصادمة صريحة للنصوص ومصادمة صريحة للعقوم فمن زعم أن ربه ليس له ذات ولا أسماء ولا سهات فقد صادم نصوص القرآن السنة صادمها مصادمة فمن هنا رد الوحي رد صريحا لا تأول فيه ولا شبه فمن هنا يكون التعطيل شر من التشميل والسبب الثاني أن التعطيل موهم ملبس لماذا؟ لأن المعطل يأتي إلى سذج الناس وقليل العلم ويقول لهم أني لا أفهم من كذا إلا ما أعرفه في المخلوقات وهذا لا يريك بالله عز وجل يأتي بصفة من الصفات أو اسم من أسماء الله تعالى ويقول أنا لا أفهم هذا الاسم إلا من خلال ما أشاهده في الواقع فإذا إذا حكمت بأنه ما أفهمه في الواقع فوقعت فقط في التشبيه ودفعا للتشبيه ننفي المعنى إطلاقا ونقول الله أعلم أو هذه الألفاظ ليس له معاني إنها إنما هي مجرد ضبط لمفاهيم الناس أو إعطاءهم ظاهر غير الباطن أو معنى غير المعنى الحقيقي إلى أخر فالتعطيل مهم بمعنى أنه ينطل على بعض الناس تنطل شبهات على بعض الناس خاصة للذكياء الذين ليس نهندون علم شرعي أما البسطة والعوام فالغالب أن هذه الأمور أو أنهم على الفطرة ويسلمون من التعمق في هذه الأمور ولا يدركونها ومن الخير لهم أن لا يدركوها لكن بعض الأذكياء تنطلع عليهم هذه الشبهات إذا ما عندهم فك في الدين فيأتي المعطل ويلبس فإذا لبس وقعت شبهاته في قلوب الناس فوقعوا في التعطيل أو التعويل ومن هنا تكون الفتنة في التعطيل أكثر وهذا هو السبب الذي جعل التعطيل والتعويل يبقى إلى يومنا هذا والتشبيه ينقطع لأن التشبيه بالعكس التشبيه لا يصادم النصوص مصادمة إنما هو خطأ في فهم النصوص فالمشبه ما ما يمكن أن الله عز وجل ليس له أسماء ونصفات بل يثبتها لكن يثبتها على وجه مغلوط فمن هنا تكون مبالغة في الإثبات وعدم فقه للنصوص النصوص التنزيه لله عز وجل وعدم فهم لمسل قوله عز وجل ليس كمثل لي شيء فهذا عدم الفهم ناتج عن قصور وليس ناتج عن الحاد قلب وعن سؤونية أو عن تلبيس فلذلك التشبيه لم يستمر يصطدم بالعقول يصطدم مباشر لكنه لا يصطدم بالنصوص انما بعد بيان النصوص يتبين لأدنى من عنده علم ذكي أو غبي يتبين له أن التشبيه مرفوض بالبداة وبالفترة بعكس التعطيل فإنه وإن كان مرفوض بالفترة البداية الفضل لكن فيه شبهات تنطني على ضعاف الفكر وضعاف العلم لذلك التشبيه لم يبقى لأنه فيه بساطة وفيه سداجة وهذه